Quan homemme يَا نِسَاءَ النَّذِي لَسْتُمَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءٍ قُل لَمْحُرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَمْنُونَ عَلَىٰ تبرج أَحَدٍ جَاجِلِيَتِ الْأُولَىٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَالقَُّ مَا يُُوت ل في يوتِكُم مِن آَاتِل وَالئِكمَُّ إِن النَغمَ كَلَ لَقفًَا صَين Come on. Uh-uh.